الغرام أشكو الغرام وأنت أني غافل أشكو الغرام وأنت أني غافل ويجدت بي وجدي وطرفك هازل يا بدر كم سهرت عليك نواضر يا غصن كم من أحد عليك بلابيل البدر يكمل كل شهر مرة وهلال وجه كل يوم كامل وحلوله في قلب برج وحيد فلك القلوب جميعهن منازيل قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفعيل أرضى فيغضب قاتل فتعجب يرضى القاتل وليس يرضى القاتل قتل النفوس محرم لكنه إلا إذا كان الحبيب الفاعل بجد ابي لا يزال ودعه وما عشره الناس اسمعوا فتحت تزود وذلك جاء ابي لا يزال Di hawa kita, menggembur, dan I Terumak, bela pemi ni, jema'ilan, amatu meraat, fi Terima